بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بيهده الله فلا مضل له وبيضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإحباه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار هذا هو الترس السادس والستون من سلسلة شرح الدرن البهية للإمام الشوكان رحمه الله تبارك وتعالى ونأخذ فيه بحول الله عز وجل كتاب اللقطة وكتاب القضاء فأما كتاب اللقطة فكتاب صغير وأما كتاب القضاء ففيه كثير ما يقال فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نذكر فيه ما يسر الله عز وجل ذكره في هذا المجلس كتاب اللقطة قال المصنف رحمه الله تعالى من وجد لقطة فليعرف إفاصها ووكائها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها، ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثة، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. أما قول المصنف في رحمه الله تبارك وتعالى: من وجد لقطة. فليعرف عفاصها ووكاءها المقصود باللقطة أو اللقطة هي ما تلتقطه وصاحبه غير معروف. أي تجده ولا تعرف من هو صاحبه قول المصنف هنا فليعرف عفاصها ووكاءها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإذا جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها فهو مان الله يؤتيه من يشاء هو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أما العفاص فهو ما يوضع فيه المال ما يوضع فيه المال يعني ذلك الوعاء الذي تكون فيه الدنانير أو الدراهم فيكون من جلد أو من غير ذلك هذا هو العفاص وأما الوكاء فهو ذلك الخيط الذي يشد به العفاص ذلك الخيط الذي يشد به ذلك الوعاء الذي فيه المال فهذان أمران يعرفان تلك اللقطة فإذا عرفتهما عرفت اللقطة إجمالا العفاص والوكاء ويشبه هذا الأمر في زماننا هذا من وجد مثلا حقيبة صغيرة من الحقائب التي يوضع فيها المال فمعرفة العفاص والوكاء في هذه الحالة أن تعرف تلك الحقيبة مواصفاتها وتعرف كيف هي وتحفظ وصفها إلى غير ذلك من المسائل قالوا فائدة معرفة العفاص والوكاء هو أن لا تختلط هذه اللقطة بمالك بل تبقى متميزة عن المال وكذلك لكي, تتم لكي إذا جاءك شخص وادعى أن تلك اللقطة له فإنك تسأله وتقول له هذا المال الذي تدعيه موضوع في وعاء كيف هو حال هذا الوعاء وكيف وكاؤه وكيف إلى آخره إذن فائدة معرفة العفاص والوكاء هو هذا الأمر <تصفيق> <تصفيق> الذي ذكرنا بعد ذلك المرحلة الثانية هي قول المصنف فإن جاء صاحبها دفع إليه فإن جاء صاحبها دفعها إليه وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا فإذا جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها أي صاحبها أحق بها من غيره وفي حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه فأعطها إياه وإلا فهي لك والأحاديث في ذلك مشهورة وصحيحة لكن عدد من أهل العلم لأن الحديث الذي ذكرنا الآن فيه صاحبها يعني عرفت ببينة أو عرفت يقينا بأن هذا هو صاحب هذا المال هذه اللقطة عدد من الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لم يوجب على الذي وجد اللقطة أن يعطيها للشخص الذي يجيء ويدعيها ويقول بأن عفاصها كذا ووكاءها كذا لما لم يوجب ذلك لورود الاحتمال هنا فقد يكون هذا الشخص الذي جاء يدعي هذا المال قد يكون سمع وصف العفاص والوكاء وقد إلى آخر من الاحتمالات التي قد ترد فلا يكون عند واجد المال بينة على أن ذلك المال لذلك الشخص لذلك لم يوجب عليه أن يردها وإنما يجب عليه أن يردها لصاحبها أن يردها لساحبها. فإذا تبين لو أو طرق الاحتمال طرق طرقه احتمال معين بأن هذا المال ليس لهذا الرجل الذي يدعيه فلا يجب عليه أن يعطيه إياه. <تصفيق> ثم قال مصنف رحمه الله وإلا عرف بها حولا. إذا جاء صاحبها يعطيها إياه. وإلا عرف بها حولا الحول هو السنة أي عرف بها سنة كاملة وبعد ذلك يجوز له ماذا أن يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجئ صاحبها دليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لقطة الذهب والورق أي الفضة الورق والفضة. فقال اعرف وكاءها وعفاصها هذه الأولى. ثم عرفها سنة ثم عرفها سنة فإن لم تعرف تستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ليس هذا والشاهد عندنا هذا الشاهد الثاني سوف نتكلم عنه فيما بعد الشاهد الأول الذي يهمنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة وهذا هو مذهب الجمهور أن التعريف باللقطة يكون سنة كاملة وبعد ذلك تصرف تلك اللقطة تصرف ذلك المال أي تستنفقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها يعني بعد ذلك التعريف لمدة سنة كاملة فاستنفقها يجوز لك أن تنفقها جي. لكن ورد إذا المذهب الجمهور التعريف سنة واحدة ورد حديث فيه ما يمكن أن يدل على أن التعريف يكون بعد الحول بعد حول واحد وهو حديث أبي رضي الله عنه قال وجدت صرة فيها مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثانيا فقال عرفها حولا فلم أجد ثم أثيته ثالثا فقال حفظ وعاءها وعددها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها, فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة هذا الحديث بظاهره يدل على أن التعريف يكون ثلاثا أي ثلاث سنوات أكثر من سنة لكن هذا الحديث الكلام على سنته طويل جدا وقد جزم بعض الأئمة بأنه حديث باطل أخطأ فيه الراوي منهم ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى وقال ابن الجوزي وغيره من الحفاظ أن الراوي قد أخطأ في هذه الزيادة التي زادها بعد التعريف فوق سنة الواحدة وأنه بعد ذلك بعد أن ذكر ثبت على القول بتعريف سنة واحدة وحتى إذا ثبت هذا الحديث فالجمهور حملوه على أن هذا مطلوب لمزيد الورع لمن يريد الزيادة في الورع وإلا في الأحاديث الأخرى وهي متضافرة وصحيحة وفي الصحيحين وغير ذلك فإنها تدل على أن التعريف لا يكون إلا سنة واحدة من أراد زيادة في الوراء يمكنه أن يزيد لمدة ثلاث سنوات لكن على أساس هذا أن هذا الحديث في المسألة حديث فيه ما فيه من المقال فهمت؟ جيد وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه فاستنفقها هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها ويضمن مع مجيء صاحبها يعني لنفترض أنه بعد هذا الحول بعد مضي السنة جاء صاحبه تلك اللقطة فقال له أين مالي المصدفين يقول ويضمن عليه أن يضمن ذلك المال ويؤديه إلى صاحبه ودليل ذلك هو الحديث السابق الذي ذكرنا حديث زيد بن خالد والشاهد فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك بعد قوله فاستنفقها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه فاستنفقها لصفرة أنفقتها فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر يعني يوم بعد السنة فأدها إليه معنى ذلك هو الضمان يعني أنك رغم أنك استنفقتها وأنفقتها وصرفتها ولو على نفسك فإنه إذا جاء صاحبها عليك أن تؤدي له ماله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هذه أمور واضحة يعني ليس فيها كبير خلاف ثم هي أمور واضحة جدا قال ولقطة مكة أو لقطة مكة أشد تعريفا من غيرها أشد تعريفا من غيرها وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين الحين صحيح البخاري المسلم قال إنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف إنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرفين يعني لمن يعرف بها إذا علمنا بأن الأحاديث دالة على وجوب هذا التعريف في لقطة مكة وفي غيرها في اللقطة بصفة عامة فيصبح لدينا معنى هذا الحديث إلا لمعرف أي لمبالغ في التعريف هذا هو المقصود وإلا فاللقطة كيفما كانت سواء في مكة أو في غيرها فإنه ينبغي ويجب التعريف بها لمدة حول الكامل كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف فالمعنى هنا إلا لمبالغ في التعريف ويحمل إذا هذا الكلام على المبالغة في ذلك خصوصا وأن مكة يحضرها الحاج وأهل الأفاق من البلاد الإسلامية المتباعدة والنائية الأطراف فلا يقال يعني فلشك أنه لا يحل أن يأخذ الحاج مثلا من تلك اللقطات إلا إذا عرف أنه سيعرف بها في المكان الذي وقعت فيه لمدة سنة فأما إذا عرف أنه بعد شهرين أو شهرين سيرحل إلى بلده فيصبح الأمر لا يجوز له أن يأخذ ذلك المال قال ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقيري كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثة شيء. تبقى الآن حالة خاصة بعد أن ذكرنا لقططة بصفة عامة نذكر اللقطط الحقيقية الشيء الحقير الذي لا يؤبه له عرفا ومرجع المسألة إلى الحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره من أصحاب سنن قال خص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العصا والصوتي والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وهو حديث حسن إن شاء الله رخصنا رسول الله في هذه المسائل صحيح. له العصا والصوت الحبل وهي من الأمور الحقيقة التي لا يؤبه لها في الغالب وأيضا في الصحيح من الحديث أنسير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أه. أن تكون من الصدقة لا أكلتها لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها هذا يدل على أنها أن المانع الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ هذه التمرة هو احتمال أن تكون من تمر الصدقة وإلا لو عرف بأنها ليست من تمر الصدقة أي تمرة ساقطة من لشخص من الأشخاص فكان سيأخذها صلى الله عليه وآله وسلم هذا مفهوم هذا الكلام ودل هذا إذن على هذا المعنى الذي ذكرنا أن الشيء الحقير مثل التمر هذا ليس شيئا خطأ عظيما جدا أنك يجوز لك أن تأخذه لا يضر أخذه شيئا فهمت أما قوله رحمه الله بعد التعريف به ثلاثة أي بعد التعريف بهذا الشيء الحقير ثلاثة ففيه حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره قال من التقط لقاطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها لكن هذا الحديث وإن كان يدل على هذا المال الذي ذكرنا فإنه حديث ضعيف اسناده ضعيف أثر عن آله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق دينار هذا أيضا أمر حقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ثلاثا ففعل فلم يجد أحد يعرفه فقال كله وهذا أثر إن شاء الله تبارك وتعالى ثابت وعليه فإن الشيء الحقير يعرف به ثلاثة أيام لأنه وإن كان الحديث ضعيفا فإنه يستأنس به في مثل هذه المسائل ها؟ وكما ثبت عن عدد من الحديث الضعيف أفضل من الرأي فإننا إن لم نأخذ بهذا الحديث الضعيف لا بد أن نأتيه برأي ها؟ برأي من الأعراء إما النص تصحيبه والغالب في مثل هذه الحالات استصحاب وإن مشئ من القواعد التي تستعمل في هذه المسائل فالحديث وإن كان في سنده شيء فإنه يستأنس به في مثل هذه المواقف وعليه الشيء الحقيقي يعرف به ثلاثا ولا شك أنه واضح الفرق بين الأمر الحقيقي والأمر المهم، فالأمر المهم تعرف به سنة كاملة، والأمر الحقيقي تعرف به ثلاثة أيام فقط، وبعد ذلك يجوز لك أن تأخذه. قال وتنطق ضالة الدواب إلَّا الإبل. للحديث الذي هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. تمام الحديث قال وسأله عن ضالة الإبل. يعني هذا زيد بن خالد رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك ولها دعها فإنما حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها أي صاحبها وسألها عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإبلي وبين الشياه وكل ما كان يحمل على الشياه كل ما كان في معناها فالإبلي إذن لا تلتقط لما؟ لأن باستطاعتها أن تستمر هكذا ترتع وتشرب وغير ذلك حتى يجي لها صاحبها أما الشات وما في معناها من الحيوانات من البهائم فإنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إما تكون لك أو لأخيك وإما للذئب فإنها لا تستطيع أن تبقى لي وحدها الشات لا يمكنها أن تعيش لوحدها وحدها وتقطع وحدها لا بد لها من راعي يحميها ويريها مكان الأكل والشرب إلى ذلك. فإذن هذه تأخذها تلطقت ضالة الدواب إلا الإبل لما ذكرنا من المعنى في التفريق بينهما ثم قال المصنف رحمه الله كتاب القضاء هذه كتاب اللقطة تهينا منه كتاب القضاء <تصفيق> <تصفيق> قال إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم ولهما مع الإصابة وما ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغضب وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن قضى له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع كتاب القضاء هذا كتاب عظيم جدا وهو توطئة إلى ما من الكلام عن القصاص وعن الديات وعن الحدود الشرعية وعن الخصومات وغير ذلك من المسائل التي نسأل الله عز وجل أن ينسر في إتمامها كتاب القضاء قال المصنف إنما يصح قضاء من كان مجتهدا إنما يصح قضاء من كان مجتهدا منطوق هذه الكلمة أن قضاء المجتهد صحيح ومفهومها أن قضاء غير المجتهد غير صحيح وهذا هو ما يقصده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لأن إنما أيضا من, المفاه من المفاهيم المخالفة المعروفة وهي تفيد الحصرة على خلاف في ذلك. قال إنما يصح قضاء من كان مجتهدا. فأما الاجتهاد فما هو؟ الاجتهاد هو بذل الجهد، هو بذل الجهد، واستفراغه لما؟ لاستخراج الحكم الشرعي من مظنته، من مظانه. الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الجهد لما؟ لاستخراج الحكم الشرائي من مضانه أي من الأدلة الشرائية التي يستخرج منها الحكم الشرعي. Okay. هذا المجتهد ضد المجتهد من هو؟ هو المقلد والمقلد من هو؟ التقليد مأخوذ من القلادة القلادة هي الشيء الذي يحيط بالعنق وسمي المقلد مقلدان لأن, لأن المقلد أي الشخص الذي يقلده يجره كأنه يجره من عنقه كما تجر البهيمة وكما تجر الدابة فإذا هناك عندنا مجتهد وعندنا مقلد والكلام هنا إنما هو في الأحكام الفرعية لا في الأحكام الأصولية يعني العقائدية إنما يصح قضاء من كان مجتهدا لما؟ لأن المقلد ليس عالما وقد ذكر عدد من الأئمة الذين تكلموا في مسألة الاجتهاد والتقليد ذكروا بأن المقلد لا يمكن أن ينسب إليه علم لأن التقليد ما هو؟ هو قبول قول الغير بدون حجة المقلد ماذا يفعل؟ يقول له المفتي أو المجتهد أو العالم يقول له إن المسألة الفلانية حكم الله سبحانه وتعالى فيها هو كذا وكذا وكذا ولا يدله على دليل تالي كومأخذه من أدلة الشرعي الكتاب والسنة وغيرها بل يقول له هذا هو حكم الشرع المقلد يأخذ ذلك الحكم فيطبقه هذا هو المقلد هل مثل هذا يصح يصلح للقضاء لا يمكن أن يصلح للقضاء والصحيح في بسالة الشهاد والتقليد وإن كان الكلام فيها طويل جدا ومحل تفصيلها هو في كتب الأصول من الفقه صحيح أن العامية عليه أن يقلد لأن العامية ليس أهل للنظر في الأدلة ولا يمكنه أن ينظر في الأدلة وحتى إذا نظر فيها فلا يخرج منها بدليل ولا إذا ذكر له العالم أو المجتهد دليلا وما أخاذ قوله فإن العامية لا يفهمه فإليه إذا أن يقلد المفتي الذي يفتيه بشيء موحي لكن عندنا مرتبة وسطى بين مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقريب تسمى مرتبة الاتباع وهي أن تأخذ قول العالم أو قول مع معرفة دليله بخلاف المقلل فإنه لا يعرف الدليل الآن المتبئ هو شخص يفهم الأدلة إجمالاً، وإذا قلت له بأن دليل وجوب الصلاة هو الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة فإنه يفهم مجملا هذا الكلام فهذا المتبئ يتبع قول المجدهد الذي يقول له إن حكم الله سبحانه وتعالى في أمسألة الفلانية وكذا وكذا، فيقول له المتابع وما الدليل؟ فيقول له الدليل هو الإجماع أو الدليل هو قياس كذا على كذا أو الدليل هو الآية الفلانية أو الحديث الفلاني الغير. إلى المتابع هو عامة يعني عامة الناس في الذين يفهمون الأدلة وخرجوا من طور من سلك الآمة، فإنهم مع ذلك لم يبلغوا درجة درجة الإجتهاد، وهذه مرتبة التباعي معرفة الأدلة. أما الاجتهاد وما يشترط له فينظر ذلك في كتب الأصول وأهم مرجع ومرجع علوم الاجتهاد هو التفسير والحديث والفقه هذا هو أهم علوم الاجتهاد وكل الأدوات الصالحة لكل الأدوات الضرورية لفهم هذه الأمور لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه وعدد من الأئمة الصحيح عدم اشتراط حفظ آية الأحكام أو حفظ أحاديث الأحكام إنما الضروري للاجتهاد هو معرفة مظانها بحيث إذا رجع إليها في كتبه وجدها لكن ضروري جدا أن يعرف من اللغة العربية ومن النحو ما به يفهم الدليل وأن يكون له من قواعد الأصولية ما به يجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك من المسائل ثم أن يعرف آيات أن يعرف الإجماء الإجماعات المناقضة لألا يقع في مخالفة الإجماء لألا يفتي بما يخالف الإجماء ثم بعد ذلك أن يعرف الأحاديث الأحكام وآيات الأحكام وغير ذلك تفصيل كثير في ذلك إنما ذكرت هذه المسألة لأن بعض الناس قد يقول قول الشوكاني هذا فيه تشدد نوع غلو إنما يصح قضاء من كان مجتهدا فعليه أين سنجد المجتهدين إذا قامت الدولة الإسلامية المنشودة المطلوبة فكيف سنأتي بهؤلاء القضاء المجتهدين كيف سنؤهلهم الجواب أسهل ما يكون وهو أن المجتهد من السهل أن تكونه فإن في تاريخ الأمة الإسلامية قد وجد مجتهد ولم يتوقف الاجتهاد قط ولم يتوقف الاجتهاد قط حتى بعد ترسخ المذاهب وتكونها فإن عددا من الأئمة تجد أن عنده أدوات الاجتهاد والقدرة الكاملة على الاجتهاد وعنده كل الشروط الضرورية للاجتهاد متوفرة فيه ولكن قد تجده لا يجتهد بل يكتفي باتباع الأئمة السابقين لسبب من أسباب للطغيان روح التقليل لغير ذلك الممثال وإلا فالمجتهد في حد ذاته يمكن أن يوجد لا شك أن لا يمكنك أن توجد مجتهدين في قدر مجتهدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى لهم الصحابة والتابعين وأمثال الأئمة الكبار ولكن المجتهد المطلوب الذي يصلح للقضاء الذي يصلح لأن يقضي بين الناس ويحكم بينهم بالسوية انطلاق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية المعتبره هذا يمكن أن توجده بسهولة عن طريق التعليم الشرعي المعروف لديكم إنما يصح قضاء من كان مجتهدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل القضى للناس على جهل فهو في النار فإذا المقلد قلنا بأنه ليس عالمًا ولا ينسب إليه علم ولا ينسب إلى العلماء فهذا يدخل ولعياذ بالله تعالى في الصنف الثالث من أصنف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يعرف الحق وقضى رغم ذلك حكم بين الناس ما أنه لا يعرف الحق والمقلل لا يعرف الحق فهذا ولعياذ بالله تعالى في النار ثم الآيات المغلظة في مسألة الحكم بين الناس والقضاء مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومطالبون الفاسقون هذه الآية كلها تنطبق على ما نحن فيه أيضا من ضمن ما تنطبق عليه تنطبق على ما نحن فيه من الكلام عن القضاء والشراط الاجتهاد فيه لأن المقلدة بما أنه ليس عليما فإنه يدخل والعياذ بالله تعالى في صنف الذين لا يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعرف ما أنزل الله سبحانه وتعالى فكيف يحكم به؟ وأكذل الأدلة في ذلك كثيرة إن شاء الله وتعالى إنما يصح قضاء من كان مجتهدا ثم قال متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية هذه من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي أن يكون متورعا عن الأموال من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الورع الورع في المال لأنه إذا لم يكن متورعا عن أموال الناس فإنه لني يتورع عن الرشوة مثلا التي هي حرام عليه بنص الأحاديث التي ستأتين إن شاء الله تبارك وتعالى وكذلك يشترط له العدل. العدل والعدل ما هو؟ العدل إنما هو موافقة حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يجور في الحكم ألا يقدم شخصا على آخر بغير موجب شرائي للتقديم أن يسوي بين المتحكمين إلى إلى غير ذلك من المسائل التي ينبغي مراعاتها في هذا الباب. وعن ابن أبي حبيب رحمه الله تبارك وتعالى قال قال مالك رحمه الله لا بد أن يكون القاضي عالما وعاقلا هذا جو شرط عالما وعاقلا قال ابن حديد بعد اراده لهذا الكلام يعني ان الملك لم يكن علم فعقل وورع على الأقل اذا ما كانش العلم يكون العقل والورع لماذا لانه بالورع يقف ولا يقدم على القضاء بين الناس بغير علم يقف وبالعقل يسأل لأنه يحتاج لأن يتوفر على العقل لكي يسأل غيره من المسكين والمجتهدين لكي يدله على مناط الحكم ومأخذه إلى قال وهو إذا طلب العقل إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل العقل لم يجده. فإذا ابن حبيب يقول لك ما إذا حتى إذا لم يكن عند القاضي علم فعلى الأقل علي أن يكون عنده ورع أما إذا والعياذ بالله لم يتوفر لديه العلم ولم يتوفر لديه الورع فهذا يقضي والعياذ بالله تعالى يكون والعياذ بالله تعالى من تلك الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء الذين في النار لأن هذا لا يعرف الحق وما ذلك يقضي ويحكم ولا يتورأ ولا يتوقف عن الحكم بل إذا سئل سأله الناس عن قضية معينة أو تحكم إليه أشخاص فإنه في جميع الأحوال يقضي بينهم ويحكم بينهم فهذا والعياذ بالله تعالى على خطر عظيم لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن يكون القاضي عالمين لأن كلام من حبيب هذا كأنه قد يفهم منه أنه يكفي أن يكون لديه العقل والورع وهذا لا يكفي بحقيقة لأنه إذا كان لديه الورع نعم لا شك أنه يتوقف ولا يحكم ولكن هل يتصور أن يكون القاضي لا يحكم في القضية الفلانية بل يسأل المجتهدين ثم بعد ذلك تطرح عليه قضية أخرى فلا يحكم بل يسأل المجتهدين وهكذا إلى ما لا نهايته فهذا ليس قاضيا بل قاضي وذلك المجتهد الذي يسأله في كل بين الفينة والأخرى فإذن لا بد من العلم كما هو واضح إن شاء الله تبارك متورعا أن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا عبد الرحمن بن سامرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وانت عليها وإن أوطيتها عن مسألة وكلت إليها فلا تسأل الإمارة وفي رواية أخرى لا تتمنين العمارة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأنه يعاني المجرد التمني أبلغ من النهي عن الطلب والسؤال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوطيتها إلى آخر الحديث الذي ذكر وعليه فإنه هذا الحديث واضح في ما ذكر مصنف رحمه الله من أنه يحرم عليه على الشخص أن يسأل الولايات بصفة محب سواء إمارة أو ولاية أو قضاء أو حسبة أو غير ذلك من الأمور يحرم عليه أن يطلبها وهو إذا طلبها فإنه ماذا فإنه يكون قد حصل له الإثم لذلك الطلب مجرد ذلك الطلب يحصل له إثم ثم ورد عندنا حديث عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أن أن استحابين جلي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار هذا الحديث أولًا فيه مقال في اسمه مقال لكن إذا على فرض صحته حديث أخرجه الإمام مُداوٍ، على فرض صحته كيف يجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرنا من عدم جواز الحرص على ماذا؟ على قضاء الولاية وغير ذلك. لأن هذا فيه من طالب قضاء المسلمين حتى أنا له. المقصود طريقة الجامع بين هذه الأحاديث أن يقال بأن هذا الحديث فيه أنه طلب القضاء ثم بعد طلبه القضاء حكم بين الناس وكان وغلب عدله جوره،, عدله جوره فبعد ذلك لا شك أنه في الجنة في لما ل لأن عادله غلب جوره ولكن هذا الليل في أن وقد باع بإثم طلاب القضاء بين الناس فليس في هذا الحديث أن الذي يطلب القضاء لا يناله بذلك إثم لأن مجرد النهي ها يقتضي الإثم فانت مجرد النهي يقتضي الإثم فإن فإذا لا يلزم من ها مجرد الطلب يقتضي الإثم نعم فإذا لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أنه لا يحصل منه العدل إذا ولي قد يتولى بعد ذلك فيحصل منه العدل هذا لا واضح إن شاء الله وتبارك وتعالى ولكن هذا لا, لا يكون واضحا على مذهب من يقول إنه يقتضي الفساد ومسألة كما تعرفون أرث أصلي فيها كلام طويل فلا نطيل بالخوض فيها ويكفينا ما ذكرناه إن شاء الله وتبارك وتعالى <تصفيق> قال بعض العلماء إن مسألة عدم الحرص على القضاء هي بحمولة على الغالب فقط وإلا فقد ثبت عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض فطلب الولاية, طلب الولاية وكذلك سليمان عليه السلام قال ربي هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فالجواب أن يقال أولا لعل هذا خاص بالأنبياء عليه السلام لما؟ لأنه يعني الحرص على طلب القضاء إنما هو لاجل ما قد يعرض للحارص على ذلك من الشهوات من تتبع الشهوات لأنه قد لا يكون حارصاً على القضاء إلا لأجل تتبع شهوات دنيوية أما الأنبياء عليه السلام فإنهم معصومون من الظنف ولا يتصور ذلك في حقهم أضف إلى ذلك أن شرعة من قبلنا أو شرع غيرنا إذا عارض الثابت من شرعنا فإنه لا يؤمن به كما تقررت في أصول أصولي طيب ولا يحل الإمام تولية من كان كذلك لحديث أبي موسى في الصحيحين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني أمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه وهذا واضح في مقصود المصنفي بكلامه لا يحل الإيمان تولية من كان كذلك يعني إذا جاء شخص عند الإمام طلب منه أن يولي إمارة أو قضاء أو غير ذلك فإنه لا ينبغي له أن يولي قال ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنان وهو حديث صحيح من إلى قاض بين الناس فقد ذبح بغير سكين من إلى قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين معنى قد ذبح بغير سكين أنه ذبح من حيث المعنى فقط من حيث المعنى لأنه بين عذاب في الدنيا إن رشد وبين عذاب في الآخرة إن فسد لأنه إن رشد وحكم بالعدل وكذا فإنه يتعذب في الدنيا من جهة الحكام الظلمة ومن جهة أصحاب الجور والظلمة وهو إن فسد وبعدينه فإنه يكون ذلك على حساب, حساب آخرته فهو له العذاب الآخرة بهذا المانا وإنما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزبح بالسكين لأن لا يتوهم أن هذا الذبح وهذا العذاب في بدنه بل هو عذاب وذبح في الدين فقط لأنه في عذاب في كل الحالة سواء الرشدة أو سواء هذا المعنى الأول المعنى الثاني ذبح بغير السكين لأن الزبح بالسكين في إراحة للمذبح في إراحة للمذبح كما هو معروف بشرينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل في في الحسين قتلا ومن ذبح في الحسين ذبحا إلى غير ذلك من ما هو معروف ومعروف الذين أن الذبح بالسكين أحسن ما يقتل وما تقتل به البهائم قال لك لا ذبح غير سكين مثل ماذا مثل الخنق وما شكل ذلك من الله فلا شك أنه فيه تعذيب لذلك الشخصي فيكون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ في التحذير من ولاية القضاء وكيد هنا وحد الكلام نقله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فأنقلوا لكم قال ومن الناس من فوتنا بحب القضاء فأخرجه أي فأخرج هذا الحديث عما ما يتبادر إليه من الفهم لأجل ما فوتنا به من حب القضاء فقال إنما قال بحب بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه قال الحافظ بن حجر ولا يخف فساده ولا يخف فساده هذا القول و ألا قائل هذا القول من القباطي الذين يريدون أن يستروحو بكل ما يمكن أن يدفع عنهم هذه الأحاديث التي تبين الخطر الذي عليه أهل القضاء لذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في ليل بعد أن أورد عدد من الأحاديث دليل على الترهيب قال والصحيح في هذا الحديث أي في حديث أبو حبرسكي والصحيح أنه دليل على الترهيب من القضاء. بخلاف مصدر وح إليه قوم من أنه قد يدل على التغيب فيه وغير ذلك قال وإن كنت أنا خلال كتابته لهذه الأحرف منهم أي من القضاء لأن الإمام الشوكاني رحمه الله تعرف من ترجمته كان قاضي قال ولكن إن الله يحب الانصاف لا شك أن هذا الحديث يدل على الطهيد من القرء ولكن وردت أحاديث تدل على أن القضاء لا بد منه من الحديث الذي سأتينا في ما بعد هو إذا اجتهد الحاكم في أصاب فلاه أجران وإذا اجتهد فأخطأ له إجراً واحد أي له أجر في جميع الأحوال على المجتهد الحاكم المستهد له أجر في جميع الأحوال فإذا يقال لأن <تصفيق> الأحاديث الدالت على الترهيب إنما هي في حق من؟ في حقي الذي يتأهل للقضاء وليس له أدواته من ورائد وعلمين وتقوى وعقلين ورغبة في العدل وبعدين عن الظلم وغير ذلك من المساعد فالذي يتأهل وفيه المواصفات على حرج عليه إن شاء الله تبارك والذي يصدر للقضاء ولم يستكمل مواصفاته وشروطه فهو على خطر شديد وإيد تعالى. وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم جهدا في البحث يعني هذا حاكم عالم مجتهد يجتهد كما ينبغي لكي يحصل لكي يحكم بين الناس بالحق فأخطأ أجل جانب الصواب له أجر واحد له أجر الاجتهاد الصواب له أجر الاجتهاد وله أجر الإصابة، وهذا الحديث مما يستدل به من الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن ليس كل مجتهد مصيبا ليس كل مجتهد بل المصيب واحد والصواب واحد، وهي مسألة خلافية بين علماء الأصول، وذهب بعض الناس هم الذين يسمون المصويباً. إلى أن كل مجتهد مصيب ما غير اجتهد رأى صواب والحق أن الخلافة إن في هذه المسألة إنما هو لعدم تحرير محل النزاع وإلا ف الذي يقول بأن كل مجتهد مصيب مقصوده أي كل مجتهد ليس آثما أي كل مجتهد فإنه ما دام قد اجتهد واستفرغ جهده لكي يصل إلى الحكم الشرعي، فإنه لا يمكن أن يقال, أن يقال, أن يقال أنه أخطأ بمعنى أخطأ بمعنى أثما، فهم؟ ولكن قد يقال له أخطأ بمعنى أنه جانب الصمت، فهم؟ فإذا حررنا محل الجذاب هذه المسألة، يعود الخلاف في في قضية هل كل مجتهد مصيب أو لا خلافا سهلا إن شاء الله وتحرم عليه الرشوة. والهدية التي أهديت إليه لأجل كوله قاضياً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم والرشوة هي مال يؤدى لأجل التوصول إلى شيء من نجاه والأغراض هذا هو ماذا؟ هذا هو الرشوة وقال الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنلوا بها الحكام لتاكلوا فريقاً من أموال ماسي بإثبيه وأنتم تعلمون وقال عدد المنفسرين في قول الله سبحانه وتعالى أكالو للسحق عن الرشوة بها هي الرشوة وغير ذلك بالأدلة التي, التي تدل على تحريم الرشوة وهي أمر كبير من الكبائر ومعروفة معلومة من الدين بالضر أما الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا فمن باب سد الزرائع فمن باب لأن هذه الهدية التي أهديت له لأجل كونه قاضيا وإن ثميت هدية فإنها في حقيقة الأمر تأول إلى معنى الرشوة قال الشاعر إذا دخل الهدية بيت قاضي تطايرت العدالة من كواها ستسأل إذا دخلت الهدية إلى بيت القاضي العدل تخرج من النوافي ما يمكن أن يجتمع الهدية والعدل لما لأن أقل شيء أن هذا القاضي جاءته والهدي من أحد الخصوم أقل شيء أنه يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا وتحاب فالهدي مدعات للمحبة أقل شيء أنه قد يكون يحب ذلك الخصم أكثر من غيره الذي لم يهدي له وهذا في المنط في المنطلق إذن يكون عدم التسوية بين الخصمين جيد ولا يجوز لو الحكمه على الغضب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي النحاكم بين اثنين وهو غضبان لا يقضي النحاكم بين اثنين وهو عضبان هذا حديث الصاحبين واضح وقال البعض هذا يخالفه أو يعارضه حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزبير اختطفه وأنصاريم في ماء بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير اسقي زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك الماء تبز من, من حقلي أو من مستاني ثم يمر على بستان الآخر فالآخر قال لي لاش لاخر يسقي منه كذا يوقف الماء الذي يأتي لي إلى ختم فقال بمصلاة حكم بينهم بالسوية قال اسقي يا ثم بعد ذلك أرسل الماء إلى أخيك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن أمتك يعني شدة الغضب أطلق هذه الكلمة الصعبة النبي سي هذا ماير حيت ابن عمك داك الشيء باش فتلون وجه رسول الله صلى الله غضبا ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر لاحظت مساله اسقي يا زبير ثم احبس الماء فلو قال له ثم ارسل الماء قال له ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال بعض الناس هذه يدل على جواز القضايحه الغضب قلنا لهم لا شيء لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتحها لغيره فانه عليه الصلاة والسلام معصوم ما عصوب حال غضبه وحال رضه عليه الصلاة والسلام وهذا من الخصائص النبوية التي لا ينبغي أن يقاس فيها غيره عليه صلى الله عليه وآله عليه وسلم فلما نهى عن الحكم حال الغضب لأجل تشوش الذهن ولأجل تكدور الخاطر وغير ذلك المسائل التي تعرض الإنسان فيحكم بغير العدل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذه الأمور كلها وعليه عليه التسوية بين خصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا الحق أن الأدلة النصية في هذا الباب فيها ضعف لكن يستروحوا يستأنسوا بهذه النتائج بأن الإسلام يعلو ولا يدع على الإسلام يعلو ولا عليه لا يجلس المسلم والكافر في مجلس على التسوية والأدلة العامة لا الخاصة في هذا القبيل آن على ذلك كثيرة جدا في كون المسلم والكافر متفقون على في في سواء في كما أنهم لا يستوياني في أمور ال في في الله زوجتك ليش لا يستوياني في أموري الدنيا الظاهر وإلا الأحاديث الخاصة في قضية الإجلاس الخصمين وأن الخصم المسلم يجلس في لا ينبغي أن يسوى بالكافر الأدلة على ذلك ااا السديدة هضيفة والسماء قبل القضاء السماء ومنه ما قبل القضاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إذا جلس إليك الخطمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء الحديث واضح إذا سمعت من, من الأول سمع من الآخر سمع منهم جوج قبل أن تقضي مش تسمع من واحد ثم تقضي فيكون ذلك مخالفا للقضاء الحق وتسهل الحجام بحسب الإمكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته قوله بحسب الإمكان لماذا لأن تميل لا تسهيل الحجاب أطلح الناس يدخلون ويخرجون هذا سيكون مكدرا له لصفو ذهله ولأن لنفسي عليه حقا ولأهلي عليه حق فلا بغي أن يستغرق الحكم بين الناس وبين الخصوبي أوقاته كلها ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما فبت من أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير هذا صحيح إذن إذا احتاج إلى الآوال لكي يقوموا بالمطلوب فجاز له ذلك من باب ما ليتم الواجب إلا به فهو واجب ويجوز له أيضا الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له في المسجد وكان له فارتفعت أصواتهما أي المتقاضين حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فخرج إليهما حتى كشف سيشفى حجرته فنادى يا كعب فقال لبديك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا هذا هو الاستيضاع هو طلب الوضع أن تضع شيئا من دينك ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر يضع قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فقضيه فنت جوج الشفاعة عند واحد من الخصوم تقول لي إليم كان تتجاوز الله فرنس ألف وليس أو الاستيضاعية أن تطلب وضع شيء من الدين إليم كان لك أن تضع شيء من الدين والإرشاد إلى الصلح أن ندلكم لما نقضي بيناتكم ندلكم على شيء شيء حاجة لتتصالح بينكما إلى خسينك هذه أمور كلها جائزة وقد إسلفنا في كتاب الصلح بعد الأدلة على هذه المسألة وهي عامة فيدخلوا فيها القاضي كذلك وحكمه ينفض ظاهرا فمن قضية له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. لوحد الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق وذكرنا محل الشاهد فيه. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشاف وإنكم تختصمون إليه. ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض. فمن قضيت لو بالحق أخي شيئا فلا يؤخذ فإنما أقطع له قطعة من النار هذا حديث صحيح. الآن القاضي حكم بين خصمين في مسألة معينة، لنفرض أن واحد من الخصمين يعرف أن الحق مع خصمه، لا يجوز له شرعا أن يأخذه ذلك الحق من خصمه، وإن قضى له القاضي بذلك نعم وإن قاضله بذلك، وهذا مذهب الجمهور ودليله هذا الحديث الصحيح، وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا. حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطناً. إذا حكمت إذا حكم القاضي في مسألة غيره ينفذ ظاهرا وباطناً ولكن ليس لهم دليل أه أه دليل يؤخذ به. خصوصا أن الحديث الصحيح وعارض لما قال. بل ذكروا هنا واحد الفرق في عند الأحناف نذكره لكي يتبين لكم غرابة هذا الـ هذا الـ هذا المذهب الفقهي. فذاب أبو حنيفة. إلى أنه ينفذ القضاء فيها أي في العقود والفسخ ظاهرا وباطنا حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانًا طلق امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما قضائيا هو ما طلقش زوج جوج شهود وشهدوا بأنه طلق أحكم القاضي بأنه طلق ستقع الفرقة قال ويجوز يجوز يجوز ما لكل من الشهدين شهيدي الزور أن ينكحها يعني كهذه المرأة المطلقة علم بأن زوجها لم يطلقها وأنها تشاهد الزرغي شهد الزرغي لا يشد شيء كل شيء لأن القاضي قضى بينهما قضى بوقوع الطلاق، قال فينفذ ظاهراً وباطناً ولا شك أن هذا بعيد جداً عن الحق وعن الدليل الشرعي الصحيح. فإذاً من قضي له بشيء لا يحل له وإن كان يجب عليه امتثاله لأن الحاكم حكم القاضي قضى يجب عليه امتثاله ولكن لا يحل لاأني أخذه ما مال أخيه بغير حق. لا يحل لاأني أخذه ما مال أخيه وحق أخيه بغير حق. وعلى أخنهم أن يكونوا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وفي الحصة المقبلة إن شاء الله ننتقل إلى كتاب الخصومة وأوله البيان على المدعي واليمين على المنكار. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. وا مرة هو مرة هذا ما فيه طالب مرة أول مرة ما كان حقيراً أصلاً فهو حقير وما لا فلا. أي تعرفه في الأماكن التي هي مظنة ذلك مظنته وجود صاحبها. مثلا أنت مثلاً ط بعض السوق أكتر تقول في السوق مثلاً. هذيك ب 5% هناك ما ضاع له مال فكذا فلو في التصدق فكره الميره في هذه في هذه بده بعدا تقسم تشمال في وعاء واللي في لك مشكل صحيح مشكل ايوا الله اعلم بحال ديالنا نعمل أي شو مين؟ كل شيء أقول لك أنا. الله أعلم بمنك. لك أجل أجل فساد زي ما ما آه، اللي طاحوا لي كي فلوس، ما نص، شحال طاحوا، خمسين درهم، مصدقات شيء وشي وعاد يرجع، بيدرين، شيء واحد ولا دينار أقليل وجبوه في الحقر في من باب في سويدة ما؟ تي سويت قريبا اربعة اربعة اربعة شهربا مية ولكن ما خصت ما لكن طارج وجبوه في